أرأيت الذي يجذل بالدين فذلك الذي يدعو اليكين ولا يحفظ على قانم المتفين فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يرامون